بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد وعلى اله واصحابه رحمه الله وان قال طالق ثلاثه قبل قدوم زيد بشهر فقدم قبل مضيه لم تطلق وبعده بشهر وجزء تطلق فيه يقع يذكرهنا رحمه الله الطلاق المعلق على زمن مستقبل قال وإن قال طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر هذه العبارة مجملة ومعناها وإن قال أنت طالق بعد قدوم زيد بشهر وقال هذا الكلام من اعتبار وقوع الطلاق قاله بشهر فإذا قال أنت طالق بعد شهر فإذا قال أنت طالق إن قدم زيد بعد شهر هذا معنى الكلام وهنا قال وإن قال طالق ثلاثا وأتى بقولي هنا ثلاثا لما يترتب عليه من ثمرة المسألة القادمة فإن خالعها بعد اليمين كما سيأتي لذلك قوله هنا ثلاثة يعني بائنا يعني وإذا طلقها طلاقا بائنا معلقا بقدوم زيد بعد شهر فإذا لم يأت فإذا أتى زيد فإذا قدم زيد قبل مضي الشهر لم تطلق لأنه قال أنت طالق إن قدم زيد بعد شهر فلو قدم زيد بعد يومين ما تطلق فهنا طلاق معلق في المستقبل على قدوم زيد قال وبعده يعني بعد شهر وبعد شهر وجزء تطلق فيه يعني إذا مضى شهر وزمن التلفظ بالطلاق يقع الطلاق حتى ولو يعد التلفظ به يعني معنى هذا الكلام إذا تم الشهر وزيادة يسيرة يمكن للمتكلم أن يطلق يقع الطلاق فمثلا لو طلقها لو علق الطلاق الساعة واحدة ثم بعد شهر ونصف دقيقة قدم ثم بعد شهر قدم ثم بعد شهر ونصف دقيقة قدم زيد يقع الطلاق فنحن نعطي بعد الشهر مقدار ما يتلفظ به المطلق ولا يحتاج للمطلق نعيد التلفظ بالطلاق وإنما مقدار هذا التلفظ ثم عذ ذلك قال فإن خالعها بعد اليمين والمراد واليمين هنا الطلاق المعلق في المستقبل الطلاق المعلق فإن خالعها بعد اليمين بيوم وقدم زيد بعد شهر ويومين صح الخلع وبطل الطلاق معنى هذا الكلام لو أن شخصا قال أنت طالق إذا قدم زيد بعد شهر ثم من الغد حصل بينه وبين زوجته خصومه فخالعت الزوجة زوجها يصح الخلع لماذا؟ لأن الطلاق المعلق لم يأتي بعده وقلنا يصح, يصح الخلع إذا لم يكن حيلة لإسقاط الطلاق فلو كان حيلة لإسقاط الطلاق لألا يحتسب عليه شيء من عدد الطلاق أو لألا تبين منه بأن كانت هي الطلق الثالثة أو كان علق الطلاق ثلاثا كما في أول المسألة ولو قال طالق ثلاثة، إذا كان حيلة للهرب من ذلك لا يصح الخلع أما إذا لم يكن حيلة فيصح لماذا؟ لأن الخلع وقع على امرأة لا زالت في عصمته ولم تبن منه لذلك قال فإن خالعها بعد اليمين يعني بعد الطلاق المعلق على قدوم زيد بشهر فخالعها بعد يوم من هذا الطلاق المعلق في المستقبل ثم قدم زيد بعد شهر ويومين يصح الخلع ولا يقع الطلاق لأنه لما أتى زمن الطلاق وهو بعد شهر ويومين إذ المرأة ليست في عصمته تمام فلا يكون مطلقا فلا يكون الطلاق وقع على أمرأة في عصمته وإنما يكون طلاق. فضولي إن المرة ليست في أسمات. قال وعكسها بعد شهر وساعة يعني والعكس فيما إذا كان الخلع بعد مضي شهر وساعة فيصح فيقع الطلاق. بائنا لأنه في المثال قال أنت طالق ثلاثة فيصح الطلاق ولا يصح الخلع هذا إذا كانت المرأة بائن بائنا منه طلقها ثلاثة أو يطلقها ثالثا واضح أما إذا كانت رجعية وقدم زيد بعد شهر وساعة، ثم خالعها يصح الخلع لأن الخلع وقع لزوجه. أما إذا كانت بائن فلا يصح الخلع لأن قد خرجت من عصمته بعد مضي شهر من قدوم زيد. مثال ذلك. لو أن, شهر لو أن شخصا قال لزوجته أنت طالق في نهاية ذي الحجة بعد نهاية ذي الحجة فإذا انتهى شهر ذي الحجة تطلق زوجته إذا كان تطلق وتبين منه بينون كبرى إذا كان قد طلقها ثلاثا لذلك المصنف قال في بداية المسألة وإن قال طالق ثلاثا حيث تبين من هنا فتبين من بعد نهاية شرد الحجة فلو خالعها يخالع على امرأة ليست زوجته له فيكون تصرف فضولي فلا يصح الخلع ويعاد العوض للمرأة مثال ثاني لو أن شخصا قال لزوجته أنت طالق في واحد واحد والآن نحن في واحد اثناش فإذا أتى واحد واحد تطلق منه تمام فلو أتى من الغد في اثنين واحد وقال خالعيني على مئة ألف نقول لا هي غبانت منك ما يصح الخلع ذلك قال وعكسه ذلك قال وعكسها يعني وعكس المسألة السابقة بأن كان الخلع هو بعد مجيء زيد فالمسألة فيها الطلاق يصح لأنه معلق بقدوم زيد فقدم أما الخلع فلا يصح لأنه أتى في غير محله لأن المرقة بانت منه واضح طيب. ثم بعد ذلك قال فإن قال أنت طالق قبل موتي طلقت في الحال يعني لو هذا الطلاق يظن أنه في المستقبل لكنه في الحال فإذا قال أنت طالق قبل موتي الآن تطلق لأن الآن قبل موتي مجرد التلفظ بتلك الكلمة يقع الطلاق. قال وعكسه معه أو بعده يعني وعكس المسألة السابقة أنها لا ت... عكس المسألة السابقة بأن قال أنت طالق مع موتي أو بعد موتي فلا تطلق لماذا لأنه علق الطلاق على أمر مستقبل بالموت وعندنا أمران في البينونة الطلاق والموت والموت أقوى فلو يطلق الرجل تبين منه أصلاً تنتهي بعد العدة تتزوج غيره فما دام عندنا القوي الأقوى وهو الموت فالطلاق يلغى لذلك لو قال أنت طالق مع موتي ينحين نزع روحي ما تطلق لأن أصلًا تبين بالموت فهذا لفظ لغو وكذا لو قال أنت طالق بعد موتي ما تطلق لأن تكون بالموت لأن تكون بموتك تخرج من أسماتك واضح فتبين مما سبق أن الشخص إذا علق طلقه على أمر مستقبل ويريد به البينونة الكبرى فإنها تبين منه بعد التعليق بالزمن المستقبل مثل بعد شهر بعد سنة بعد أربعة أشهر أو بعد تخرجك من الجامعة أنت طالق فتطلق ولو قال لزوجته أنت طالق قبل تخ... أنت طالق إذا تخرجت من الجامعة وهي في السنة الأولى فمجرد التخرج من الجامعة بخروج نتيجتها تطلق إذا مضى الزمن تطلق فيه ولو قال هذا الكلام ثم بعد سنة خالعته الزوجة فإذا تخرجت من الجامعة ما تطلق أصلا لأن انتهت منه بالخلع ولو قال لزوجته إذا تخرجت من الجامعة أنت طالق فلما تخرجت من الجامعة بشهر خالعته ونقول خلع لغير موضعه بانت منه بينونا كبرى واضح نعم الله أعلم صلى الله عليه محمد نحن طولنا بس في شرح المسألة هذه لأنه شوف بالشرح الممتع في خطأ ظن من الطابع قال ثم خالعه إلى ثم طالقه. طلقه في المعنى يختلف تماما فالطابع أعاد المسألة الثانية نفس المسألة الأولى المثل الثاني وعكسه بعد شهر وساعة أعاد نفس فإن خاله بعد اليمين بيوم وهي تختلف ما هي نفسها يقول بعد شهر وحصت خصوم ورد طلاق بعد أسبوع لو ذلك إذا كانت الطلاق الأولى نعم وطلقة الثانية نعم فإذا مضى شهر وهي لازالت في العدة تقع طلق المعلق عليه يقول وقال رجل أنت طالق مع موتي فهل تطلق وإذا تطلق هل ترث أم لا ما تطلق مثل ما أخبرناكم ما تطلق وترث يقول لو قال لزوجته أنت طالق قبل موتي بساعة فما الحكم؟ قبل موته بساعة تطلق إذا كانت هي طلقة الأولى أو الثانية وإذا كانت هي الثالثة ويقصد منها الحرمان ما يقل كما سيأتي إن شاء الله يقول إن قال أنتي طالق إذا قدم زيد بعد شهر فقدم زيد بعد شهر وطلقت وكانت هذه الطلق لوث المخالع فلا قطع طلع أم خلعنا؟ إيش تقول؟ ها؟ عند لي سالك؟ <تصفيق> لشان كده نسالتك؟ أسلوبك واضح. إيش تقول يا؟ إيش تقول بالسم؟ ها؟ يقع؟ ليه يقع طلع؟ ليه يقع؟ مازلت زوجة له؟ لذلك المصنف قال قال طالق ثلاثة. لو حذبت ثلاثا ثم قال المصنف وعكسه الكلام ما يستقيم وعكسه بعد, ساعة بعد شهر وساعة فلابد تكون بينونا, لابد تكون بينونا لذلك قدم المسألة بقوله ثلاثا يقول قال الرجل لزوجتي أن طالق في نهاية الحجة هل يعتزل زوجته خلال هذه الفترة التي من أول ترفضه إلى حين موعد تطليقه أو ماذا يفعلش تقول يا حمزة يعني السؤال يقول إذا الشخص علق على أمر مستقبل هل يعتزل زوجته وما يعتزلها لا يعتزلها لأنها أمر مشكوك فيه قد يقع الطلق فإذا كانت علقها على طلقة أولى أو ثانية ما في بس لكن طلقة لك قال وإن قال ثلاثة فيجب أن يعتزلها لأنها قد يقع الأمر المشكوك فيه هذا قد يقدم زيد وتطلق يعني يعتزلها بعد مضي الشهر هذا عرفت لكن قبل مضي الشهر لا هو له يعني لو قال انقدم زيد بعد سنة أنت طالق فقدم بعد سنة هو نصف فمن سنة إلى النصف الستة الشهر هذه اعتزلها لأن في أي زمن يأتي فيه تطلق إذا كانت يطلق الثالثة يقولوا يوم أفضل حج الإفراد أم حج تمتع مع أني قد اعتمرت كثيرا قبل أشهر الحج وفي أشهر الحج علم بأن هذه حجة الإسلام شيخ الإسلام قال باتفاق الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي على أن الحج الإفراد لمن يأتي بعمره أفضل ففي حال مثل السائل الأفضل في حقه الإفراد لكن شخص لا يستطيع أن يقدم إلى مكة إلا مثل هذه المرة فنقول يأتي بتمتع أو قرام يقول ليس مثال مؤلف وتعليق على مجهول وقدوم زيد بعد شهر قيمة قد غير متيقن فقد يتقدم قد يتأخر وكذلك التخرج لا ما هو مجهول يعني التعليق حتى لو على أمر مجهول لو وقع يقع فلو قدم قبل ما يقع لكن بعد يقول إذا قال أنت يطالق ثلاثا بعد مضي أربعة أشهر ثم بعد أيام طلقها طلقها واحدة فهل يقع أهلي جزء يوم كحى بعد مضي أربعة أشهر يعني لو شخص قال لزوجته أنت طالق لو قالها أنت طالق بعد, بعد أربعة أشهر ثم بكى طلقها أنت طالق ثلاثا بعد أربعة أشهر ثم غدا طلقها يقع يقع وبعد أربعة أشهر تقع طلقتين ووحي تلغي إنها سابقت عليها يقول هل الليالي العشر من رمضان أفضل من مقتلالي العشر من ذ الحجة. بعضه العلم يقول ليالي وأيام ذي الحجة أفضل من ليالي وأيام شهر رمضان العشر أواخر رمضان. وبعضهم يعكس. وشيخ الإسلام قال أيام العشر ذي الحجة أفضل من العشر أواخر من ليالي العشر أواخر رمضان. مقصود أن ليالي فاضل عظيمة جدا. من ناحية الإنسان يكثر من عمل الصالح وقراءة القرآن والاستغفار والدعاء بقدر ما يمكن يعمل عمل صالح يسعى إليه مثل رمضان أو تزيد يعني تعمل عمل صالحة مثل رمضان أو تزيد أكثر والله يقول فاستبقوا الخيرات ومن أفضل الأعمال طلب العلم والحفظ والمراجعة والاطلاع والبعد أما يشغل عن في هذه الأيام مثلما كان اللغو الكلام أو الذهاب إلى أمور ما تستفيد منها في حياتك فتغتنم لحظاتها بكل خير يعود عليك لأن أعمال فيها مضاعفة حتى الصوم لو صامها الشخص هو من أعمال الصالحة يقول إن قال أنت تطلق ثلاثة إن جاء العيد فما تطلق فما نهر العيد من ليلته وما الضابط ليلة العيد يعني إذا أذن المغرب من كل يوم خلاص معناته انسلخ اليوم السابق وبدأنا في اليوم الثاني يقول في السؤال السابق لمضي الأربعة كيف تقع طلقتان وهيبائن منه لا في الأولى هو طلق الأولى غير بائن هو طلق طلق السؤال يقول طلق طلق وحده يقول لو قال إن قدم زيد بعد شهر فأنت طالق ثم قدم بعد سنة من التلفظ بالطلاق المعلق هل تطلق نعم تطلق من يوم ما يأتي زيد تطلق مثل المثال لو قال إن ولدت أُنثى طالق إن ولدت ذكر طالق إن أتيت بشغالة طالق إن دخل ولد أُنثى طالق إذا لم يسجل في التحفيظ أنت طالق كله طلاق معلق المستقبل إن ذهبت مع السواق فأنت طالق هي هذه المسألة ثم بعد ذلك لو حصل خلع أو ما حصل نفس المسألة هذا